النفاق يتسلل عبر قميص العباس رأى الأنصار ما يجري من فداء للأسرى فتوهج كرمهم وطلبوا إعفاء كبير بني هاشم وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفع الفدية وقالوا إِذَا لنا فلنترك لِبْنِ أُخْتِنَا الْعَبَّاسِ فِدَاءً فقال صلى الله عليه وسلم لا والله لا تذرون منه درهما تم دفع فدية العباس الذي كان ممزق القميص بعد الحرب وهنا وجد وثني المدينة الفرصة وجدوا في ثقوب ثوبه ثغرة يتسللون منها إلى جسد الدولة الإسلامية. تسلل الوثنيون من خلال تلك الثقوب كالحيات يحملون سمن زعافا ويشكلون حالة جديدة في بناء المجتمع المسلم. لا توجد إلا عندما تكون الدولة الإسلامية قوية ومتماسكة. إنها حالة تسمى النفاق. ففي مكة حين كان النبي مطاردا وأصحابه مضطهدين كان الناس معسكرين. موحدين مضطهدين ووثنيين صرحاء ويهود ونصارى ظلت الأمور على تلك الحال حتى بعد الهجرة وعلى مدى عامين ولكن بعد غزوة بدر صدم وثني المدينة وهم يرون أبطال الإسلام يبيدون طغاة مكة ويسوقون سبعين منهم مع مئات الإبل كادت أعينهم تخرج من أحداقها وهي تدور غيظا وحسدا أدركوا بعدها أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم المدينة شاءوا أم أبوا فاجتمعوا حول كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي صرح بعدائه للنبي في أول أيام الهجرة ورفض نشر التوحيد في المدينة حين وقف صلى الله عليه وسلم عليه ودعاه إلى الله عز وجل وقرأ عليه القرآن فقال ابن سلول أيها المر إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فقصص عليه أما اليوم فالأمر مختلف انتشر التوحيد وشعر الوثنيون أنهم قلة ورغم أن أحدا لم يمسهم بسوء إلا أنهم يشعرون في قرارة أنفسهم أن التوحيد يؤلمهم وأن ثقافتهم لم تعد مقنعة أمام هذا النبي الذي ينشر الحب والنظافة والعلم ولو ظلوا على وثنيتهم لما آذاهم أحد. لكنهم لن يستطيعوا أن ينفسوا عن أحقادهم، لا بد من فعل شيء يمكنهم من خرق السفينة والكيد للدولة الإسلامية. اجتمعوا، فأخبرهم ابن سلول بخطته، وقبل تنفيذها. قام بإهداء العباس قميصا بدلا من قميصه الممزق وذلك لكسب قلب النبي صلى الله عليه وسلم